اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُكْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا 118. وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه مكرة وأصيلا 119. قل أنذله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا كَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن وذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا